فَلْيَعْلَم مَنْ الظَّالِمُونَ وَلْيَعْلَم مَنْ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بَلْ كَانَ يَرْجُونَ لِقَاءَ إِن أَجَلَ اللهَِّلَآ وَهُوَ السَّمُ الععَالم وَمَا ي جَاءدَ فَإِ ماَا يُجَيدُ لِنَفْسِ إَِّ اللهَّه لَغَالِي عَِم الْعََمين وََّذينَ آممَن وَامِن الصَّالِحَاتِ نُكَِّرًا عَنم سَيئاتم وَلَ وَلَٰنَجِدَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا نَحْنُ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنْ نَحْنُ لَكَاذِبُونَ وَلَا نَحْمِلُ أثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ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 لاأَن جَينَا وَأَصْعابَ السَّفينََةِ وَجَ الن ل آيَةًَ للِعَلَميد وَإبَرَويِيمَ إِلقَالَ لِقَْمِه ععُذُ اللههَا وَاتَّقُ ذَادِكُمْ خَيرُ لَكُمْ إِنْ كُ تُمْ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 وَألَاائِكَ لَهُم عَذاابُ ليِيم فمَا كانَ جوَابَ قَوْم إِلَّا أَ قَ قُتُلُ أَوْ حَرْنِ قُضَ فَأَ جَو الله فَأَن جَولهَّ مِن الن إِ فِي ذَلِكَ لآياتِ لِقَوْم يُؤْمِنُون وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّا وَدَّتُّمْ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدْخِلُ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا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 وَهَبن لَ إِحافَ وَعقُوبَ وَوجَعَلنا في زُبَّةِ إِّ بُووَةَ وَكِتاباب وَآتَنَاهُ أَجرغر فيِي الدُّنْيا وَإِهُ فآخَِةِ لَ مِن لُوق إذ قالَالَ قَوْمهِ إنكُم لَلتَأتُونَ الْ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ حَدٍ مِنَ العالممين أَإِكُم لَ تَأتُونَ الررجَلَ وَتَقَقَعونَ السَّبِيلَ وَتَأتُونَ فيِي نَذكُممُنكَر فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ المفسدين.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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 وعاده وثمود وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستضرين وقارون وفرعون وهامان ولو قد جاء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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اُتْلُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ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 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَئِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الكافرون.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 وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِم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 وَيَسْتَعْجِلُونكَ بِالعَذااب وَلَوْ لَا أَْجلَلُ مُسََّ لَجَ أَمُ العذاب وَلَا يَأتِيًا النَّ بَوْتَتَ وَهُم لاَا يَشعْرُون يَسْتَعْجِونَكَ بِالعَذاابِ وَإِنَّ جًَاَّ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 فَإِنَّ الْمَوْتَ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا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 الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن اللَّهُ يَبَ سُكُل لِزقَالِمَ شَاءُ مِن إمادِي وَيَقُدِرُ لَكَ إِ اللَّ بِقُلِّ شيءَيْ إ لم وَل إِن سَأَتَ منَّ الزَّلَ به فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب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 لَكفُروا بِمَا آتَنهُم وَلِيَتَ مَددعُ فَسَ فَيَعلمُون أَلَم يرَو أن جَعلنَا حَرَمًا آابِنَ وَيتَخَطَّفٌ النَّاسُ بِ حَوْلِهِم أَفَ بِبَاطِ يُؤْمنِونَ وَبِنعْمَةِ الله يَكفُرُون